محمد الشقة منى زكي حب من طرف ثالث روجينا مجد كامل حب من طرف ثالث محمد متولي زيزي مصطفى سهام جلال في عيد، حب من طرف ثالث النجم أحمد راتب موسيقى دكتور جبالي حب من طرف ثالث المخرج المساعد شيرين ابراهيم تأليف محمود البجاوي حب من طرف ثالث المخرج حسين ابراهيم ايه اتجننتي يا هدى انت مجنونة لو شفت بنتي وما دورتيش عليها تقوم تروحي اسم البوليس هم اللي هيعرفوا يدولوا بنتي طب انت فين دلوقتي طيب طيب استني ما تقوليش حاجه ما اقولش حاجه ليه ما انت كده هتوديني وتودي بنتك في داهيه دخلتي للظابط طيب طيب انا جايلك لك عيله مهبوشه بنت مستهترة وام مش طبيعيه وراجل اهبل اتفضل قلتي لي اسمك ايه بقى حسن حسن انان بطل مصر في كرة الريشة ومندوب مبيعات اهلا وسهلا حب بقى حضرتك تقعد هنا ولا في الليفين انا عاوز امدد جسمي شوية مش اكتر عشان انا حطام حطام ماشي يا استاذ حطام ما هو الشزلون ده هنا ينفع برده فين ال... ايه حضرتك الش الشز... ايه الايه اللي قدامك ده انت ايه مش شايفه اصل انا بصراحة زي ما تقولي كده الخطه اثرت على النظر فمش شايف كويس تبص لي كده كده انت فين يا نهار اسود فين انت باين عليك انتي فين؟ لا هنا ايوه كده شايف ايه بقى? اه دول؟ دول؟ ايوه دول انت بتعمل ايه؟ دول بقى بشوف ايه دول انا كده شايفهم؟ انا مش تمسكهم اه سيب يدي اه طب دول طب طب عايزك تشوفهم بس ايوه ايه دول بالصبت حضرتك؟ طب دول كام دول ايه هما اللي كام صوابع مش شايفهم طب وحاسس بايه كمان غير انك مش شايف ايديا مش شايف حاجه وعاوز اعرف دلوقتي اللي انا فيه ده معناه ايه انا انتهيت بطل مصر في كوره الريشه انتهى يا خبر كده يبقى عندك ارتجاج في المخ مخ مخ <تصفيق> انت مين انت هشام ابو العطا والد نهى وحضرتك احمد عز الدين مامت نوح ومين فيكوا بقى عاوز إيه في إيه؟ حضرتك تقصديه لي يا فندم. أنا عاوز أفهم دلوقتي مين اللي فيكوا صح ومين اللي غلط اتفضل يا مدام هودة وليه مش أنا يا حضرت الزامن؟ وبعدين انا والد نها وانا اللي المفروض اسئل عنها عشان حضرتها جت قبل حضرتك بس انا ممكن اقول سعادتك على الموقف كله المدام اللي قدام حضرتك دي تعباني من هلاوس وبعض الامراض الهستيريه وده يظهر في صوره قلق شديد على بنتها الوحيده مما يجعلها تتصور اشياء لا يمكن حدوثها يعني ممكن تتصور ان بنتها اتخطفت تاهت اشياء من هذا القبيل انا يا اسامه بهلوس وعندي هيستيريا هنبقى نكمل كلامنا في البيت المهم نمشي من, من هنا ايه يا سناء مالك قلقانه ليه يا بنتي حسن ما بيردش علي يا يابا بي. مش يمكن يكون مشغول وحتى لو مشغول انا ما عودتوش انه ما يردش علي. الله الله الله ده انتي مستقويه قوي على الواد بس عارفه يستاهل انا مش مستقويه يابا بس انا عارفه انه بيحبني انت يا نيلة يا زفت قوم ما انت كنت كويس أوه. يا بتاع الريشه غضي غضي غضي غضي غضي غضي. يا ايه اللي غدا غدا انت قوم طب رد عليا قول انك سمعني بابا انت ايه اللي جابك هنا ايه يا حبيبتي ما كنتيش عاوزاني اجي لحد عندك وهاتنزلي؟ تعتزلي عن ايه ولا ايه؟ انا بصراحه ما عنديش الاستعداد اخسرك في غلطه تافهه زي اللي حصلت دي. يا انت بتسمي اللي حصل ده غلطه تافهه؟ ويا ترى مين بسلامته بقى؟ انا اسف يا حبيبتي وانا مش عاوزاك تتقلقي ومش عاوزاك انت شخصيا وتفضل روح للست موني بتاعتك دي. انا بقى عشان واثق من حب ليكي واثق اكتر من حبك ليا مش همشي وهدخل وهعد وهتغدى كمان. هنا انت راح فين؟ مين مي على ده؟ ده واحد خبطه هو اللي تخبطيه تجيبيه على البيت وينام كمان مين ده يا ست هانم ايديك يا وله ده فيه احسن مني ما تردي ده ست هانم بقول لك ايه انا مش طايقه نفسي يا تقعد ساكت وتشوف معايا حل في المصيبة دي يا تتفضل وانت برضو ساكت وتترديني يا نقع وعشان واحد معفن زي ده انا مش معفن واحترم نفسك وبعدين مش الهانم قالت لك امشي يبقى تخلي عندك دم وتمشي انت ما تسمعش الكلام ليهات سي برانتي وبعدين انا حر اعمل انا عاوزه مع خطبتي انا مش خطيبتك سمعت قالتلك ايه مش خطبتك ولا تعرفك خالص اتفضل برا بيتي بيتك انت كمان بقولك خطيبتي مش خطيبته وحتى لو خطبتك انتو حرين مع بعض مش خطيب صدقه صدقه والله العظيم انما تشتمني انا ليه تعرفني منين عشان تشتمني ومش خطيبي صدقه صدقه انت اتعرفت يا بني ادم لا شفتني قبل كده لا يبقى تتفضل بره لازم حضرتك عاوزاها اهنم ولا ارميه في الشارع ارميه بره بره أوه. اطلع بره اوعينا بقول لك امشي انت انت واد ما تربيتش. مين انت يا بن انت؟ وين اللي بتعمله ده زي ما حضرتك شايف بعجن واحد قليل الادب ومطرباش طب سيبه اهو. اهو انت ايه متوحش إيه اللي عملته في الولد ده قوم يا حموره قوم يا حبيبي مين ده سام اسأل بنتك تعالي هنا انت تصرفي وانت فارده ضلوعك علينا قوي كده ليه بابا اسكت بقى ده ايه وهفضل لك ليه يعني وراك ايه هقول لك بعدين بقى لا لازم اعرف دلوقتي وحالاً عايز تعرفي مين الافندي خطيبي هو مين ده اللي خطيبك اللي حضرتك بتسأل عليه يا بابا عن اذنك دلوقتي سمعتي يا هدى سمعتي اللي انا سمعته سمعتي ايه يا اسام اللي بنتك قالته كانت بتتكلم عن خطيبها خطيبها ادخلي يا استهانم لما نشوف المحتال اللي جوه ده وطلبتيني ليه حضرتك عشان الاعلان يا موني انت مش جبت موديل جديده خلاص خليها بقى تعمل لك الاعلان عن اذنك استني استني بس يا موني خير مش انا اللي اتفقتي معاها يا موني ولا انا اللي جبتها وانت عارفه كويس قوي ان الحمله اللي انا عاملها عشان البوتاجاز ما ينفعش حد غيرك يعملها وانت عارف شروطي عشان اشتغل وموافق موافق على كل شروطك اوكي اطلب عمر لا انا موافق على كل شروطك آه. بس عمر ما يخرجش انا مش هشتغل من غيره يا موني انا مش ناقص خطبته دي مجنونة ممكن تيجي للستوديو تكسره انت عارف اجنانها وانا مش ناقص جنان لو هي مجنونة يا استاذ انا اجن منها وخليها بقى تعمل حاجة لمراتي حب من طرف تالت انا عاوز افهم انت بتتحكي على ايه <تصفيق> ايه بلاش اضحك ولا ايه ده انت برده بشكل لا برود ولا حاجة كل الحكاية انك مش فاهم حاجة طب فهميني بقى حضرتك فهمت ايه احنا ستات انتوا مين انا ونوها بنتي فهمين بعض كويس قوي يا ستي اعتبروني واحده منك وفهموني بنتك عاوزاك اكيد عمرو وتربيه ما هو بالشكل ده هتطيره من ايديها وانت شايفه امل يعني انا مش شايف خالص بس ده بنتك ده هيودينا في داهيه ده دا خطيبها الخامس الناس تقول ايه يقولوا ان روحها جميله وان مظهرش لسه اللي يستاهلها كان hari شويه الدكتور دكتور طمنني خليك انت دلوقتي خير يا دكتور خير ان شاء الله حالته كويسه قوي اه انا, أنا تعبانه قوي يا دكتور بصراحه ما تبطل دلع بقى وتقوم وبلاش تقلقي عليك اكتر من كده واضح ان قلبها مخطوف عليك قوي يا مين يا دكتور هو في معانا حد هنا غيرها يعني ممكن يمشي من هنا يعني يا بابا يعني ممكن يتحرك امتى هو كويس بس الافضل انه يفضل تحت الملاحظه لمده لا تقل عن 24 وعشرين ساعه اربعه وعشرين ساعه ونتاكد ازاي انه بقى كويس يعني نتكلم معاه نلاغيه ننغشه ايه ايه حيلك حيلك يا دكتور نلاغي وننغش مين مين الاستاذ يا نهار ازرق هي بقى كده ولا ايه سمعت كلام ابوها السلطان ووافقت ست الحسن والجمال انها تتجوزوا في الحال وإيه اللي يرجمها على كده ابوها السلطان مخلفش غيرها مش إيه يعني السلطنة من غير وريس آه. يبقى لما يجوز بنته الأميرة عريس هتخلفوا تجيب له وريس وبعدين وفقت الأميرة الحمد لله أعطي قريش <تصفيق> مسكا لها الشروط شروط كتير قوي في عريسها المورود اه اللي يعني بقى غاني ومقتدر مش شرطي كرل يبقى لازم يكون يعني عنده منصب كبير وزير امير تقليدي قوي مش شرط برضو ممكن يكون حمال او جمال او صياد او حداد المهم يكون نجيب نجيب اوين بقى هايل هو ايه اللي هايل انت مركز معايا هو اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه قلت نجيب انت هترجع تنهق ليه نجيب ده مش اسم دي صفة يعني ذكي وفارس ومغامر يكون بطل وتلاقيه جنبها كده في وقت المحن اه وكانت كل الشروط دي بتنطبق على الشاطر حسن مين الشاطر حسن بتاع الحواديت مش حسن بتاع الحادثه <تصفيق> ايه يا بطل مني لقيت حسن سألت عليه احمد ابن عم عبد الحميد سالت يا بنتي اتصل بيه لا اتصل ولا يعرف عنه حاجه وكلمه قدامي على المحمول ما يا لهوي يا ترى انت فين يا حسن حسن ع النبي توه يا ناس اني خايف يكون لا قدر الله يعني لا اوعى يا بتقولها اوعى انا بقول بس لا تقول ولا تعيد انا عندي توه احسن ما يحصل له اي حاجه وحش يا رب يا بنتي يكون ظنك في محله وانا مش هسكت هتعملي ايه قوليلي انا عاوز افهم سبب واحد لللي بتعمله بنتك يا ستة هانم وانا قلتلك قبل كده بنت وحسب شبابها وجمالها لا ما هي كمان لازم تفهم ان ولاد الناس مش لعبة تقصد عمري يعني؟ وملاصد مين يا ستة هانم؟ اه انا افتكرتك تقصد حسن ما هو حسن ده اللي مصيبته مصيبة ايه يا بابا في ايه صوتك عالي قوي مش خلاص بقى كده ولا ايه يا ستة هو ايه اللي خلاص يا بابا